6- استمع إلى الجمل الآتية وأعدها محمد يستطيع أن يحمل الحقيبة زكريا لا يستطيع أن يحمل الحقيبة رميصاء تستطيع أن تركب الحصان شريفة لا تستطيع أن تركب الحصان خالد يستطيع أن يقود السيارة فاضل لا يستطيع أن يقود السيارة